أشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بضعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجي أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ونزلنا في الكلام على قضية الهداية في القرآن الكريم التي وصلنا إليها في تلك السلسلة التي بدأناها بالتأييدات الإلهية لأهل الإيمان والتي قد خفت في هذه الأزمان وينبغي أن يعاود المؤمنون ربهم ليسلكوا طريقها مرة أخرى وصلنا في قضية الهداية إلى السبب العظيم في أسباب الهداية وهو المجاهدة والتي قال المولى فيها والذين جاهدوا فينا لنادينهم سغلنا وإن الله لمع المحسنين وكان اخر ما تكلمنا فيه عن قضيه الهدايه تكلمنا كما علمتم عن بعض الاسباب بالنسبه للهدايه وكان اولها ذكر الله تعالى وكان اولها ذكر الله تعالى ثم انتقلنا إلى المجاهده وقطعنا فيها خطبتين وكانت الخطبة الأخيرة في موضوع المجاهدة وهي لو قلنا حال المؤمنين في مجاهدتهم لله تعالى والتي بيانتها تلك الآيات التي أشرنا إليها في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وعلمنا كيف أن حال المؤمنين لما نزلت هذه الآيات إنما هو الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فما كان الله لأمرهم بذلك إلا أن يبادروا إلى تنفيذ ذلك والتحقق به لذلك كانت حياتهم كلها،, حياتهم كلها في ذلك المعنى في المسادع إلى الله المسادع إلى الخيرات إلى آخر ما ذكرنا من كيفية مجاهدة النفس بالعلم والعمل والدعوة والصبر ومجاهدة الشيطان بالصبر واليقين عن الشهوات والشبهات وبذلك تنال الإمامة في الدين واليوم نعود إلى السؤال الأول الذي ابتدأنا بالهداية وهو الله جل وعلا قد قسم العبادة قسمين كما ذكرنا قسما قليلا جدا وهو المجتبون في قوله الله اجتب إليه من يشاء والقسم الثاني الذي يحاول المؤمنون السير فيه ويهدي إليه من ينيب وهذه قضية المؤمنين اليوم كيف يهتدون بالإنابات إلى الله تعالى وأن من لم ينيب إلى الله تعالى ضعيف السير في طريق الهداية ولذلك عندما يرى المرء حاله في الهداية على هذا النحو الذي هو فيه لا شك أنه سيقول إنه ضعيف الهداية وأنه لم يأخذ من الهداية بذلك الحظ الذي تتحقق له به عقبة الله تعالى يعني جائزة الله له وهي أنه يهديه سبحانه وتعالى إلى سبله الذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا نهديناهم كما ذكرنا لها معنى عظيم جدا الله تعالى يهديهم يعني ينور لهم طريقهم وينور لهم قلوبهم ويعينهم على السير سبحانه وتعالى في طريقه جل وعلا ويقويهم ويمدهم بمدد ويحفظهم من كيد الشيطان كيف يهديهم وهوى يتركهم للشيطان والهوى والنفس لا إنما كل ذلك يتنزل عليهم مع رحمات الله تعالى وفتوحاته الإلهية جل وعلا عليهم حال هدايتهم إلى الله تعالى هذا معنى أهديهم سبيله وسؤله الكثيرة التي توصل إليه طالما جهده لذلك كان هذا المعنى المهم وهو أنه لا يصل أحد إلى الله تعالى إلا بالمجهد انظر إلى نفسك حتى في أعمالك اليسيرة القليلة الضعيفة تجد نفسك تقوم إليها بالمجاهدة بإتعاب النفس أو بالمحاولة وإما أن تقوم بها وإما أن تقصر فيها حتى لو كانت شيئا قليلا كما ذكرنا لذلك هو المرء يحتاج إلى أن يفهم هذه الحال التي نحن فيها لماذا لا يبادر المرء إلى المجهدة وإلى الهداية قد عرف طريق الهداية وعرف أن الهادي هو الله سبحانه وتعالى وعرف أن من سلك طريقه هداه وأن من اهتدى زاده هدى وآتاه تقواهم كما ذكر ومع ذلك تجد الحالة التي نحن فيها من السنوع المتكلم حالة البلادة وعدم السير إلى الله تعالى أو بمعنى أدق إن شيئا رجع شيئا ان ذكر شيئا غفل شيئا وهكذا في هذه الحال التي نحن فيها ولا شك أن الإنسان لابد أن ينظر إلى أن السير إلى الله تعالى إنما هو سير بالقلب إذا صلح هذا القلب صلحت الجوارح وسارت إلى الله تعالى ومن ثم عندما يرى المرء أن السير ضعيف إلى الله تعالى يدل على ضعف القلب وقلة استقامته وزيادة مرضه أو ضعف حياته فلا يكون قلبا حيا سليما مخبتا أواها أو مقبلا على الله تعالى لذلك ينظر المرء في هذه الحال ويحزن لها ويعلم سبب الأصل في هذه القضية أن هذا القلب بعد لم يصل إلى هذه الحالة من القوة التي يستطيع أن يدفع بها هذه القاطرة قاطرة الجسد وإلى الله تعالى ولو نظرنا إلى نظرة متفحصة نرى ان هذا الحال إنما هو من الله جل وعلا لكل أحد على قدر اجتهاده إذا ضعف القلب إذا الذي كل المرء قلب ضعيف ولا يستطيع ويسير شيئا ويكتب منهجا وبرنامج ثم يعود مرة أخرى دل ذلك على أنه في حالة من حالات عدم هداية الله له إلى هذه الدرجة يعني هداية الله تعالى له قليلة على قدر إنابته إلى الله تعالى لأنه قال ويهدي إليه من ينيب وقد ذكرنا علامات الإنابة فإذا ضعفت عزي العلامات دلت على ضعفه الهداية التي دلت على ضعف القلب يعني أن الله تعالى لا يظلم أحدا فإذا ما لم تأخذ بأسباب الهداية تنتظر أن يهديك الله تعالى إلى سبله وإذا لم تأخذ بأسباب سلامة القلب وحياته وقوته التي ينبغي أن تكون هي الأساس الذي تسير به إلى الله تعالى تنتظر أن يأخذك الله تعالى بغير عمل وبغير كسب وبغير اجتهاد إليه وأن تسير إليه دل ذلك على أن الأسباب التي أخرتك عن الله تعالى هي منك أنت السامع والمتكلة وأن الله تعالى جزاه عليها أنت تأخرت عليه أخرك سبحانه وتعالى أنت جئته متململا لا يحب ذلك هو أنت جئته شيئا ورجعت شيئا ليس ذلك علاقة ينبغي مع الله تعالى أنت تسير إليه مستقيما فاستقيموا إليه سيحدث منكم بعض بعض الخلل وبعض التقصير وبعض التفرير استقيموا إليه واستغفروه بل بد أن يكون الحال الاستقامة والاستغفار حتى يتمكن إذن المرء مسائر إلى الله تعالى نعود إلى الأسباب إذن التي تبين لماذا لا يسير إذن ولماذا يضعف ولماذا ولماذا هذه الأحوال التي تقلل إذن رحمة الله وتقلل لدايته للمرء وتقلل ما يفتح الله تعالى به على المؤمنين الله تعالى ذكر شيئا من ذلك في آياته قال قد أفلح من تزكى قصتنا نحن في هذه الأحوال هي قضية التزكية دروس التزكية دروس ثلاثاء هذه قد بدأنا من فترة لمن لم يحضر ينبغي أن يراجع نفسه فيها قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربيه فصل بهذا أول سبب في أسباب عدم التزكية التي لم تؤدي إلى الفلاح الذي نحن فيه بل تؤثرون الحياة الدنيا هذا أول سبب قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربيه فصلنا بل المانع لكم من هذه التزكية بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وهذه بداية هذا الكلام اليوم وهي إن أولى الأسباب التي أضعفت القلب عن السير إلى الله تعالى وجعلته كذلك ضعيف الهمة ضعيف العزيمة سرعان ما تؤثر فيه الشهوات والشبهات كما يقال هذا القلب قد ضعف فيه سراج الإيمان الإيمان كالسراج المزهر في القلب المضيء لو تذكرون في الهداية ذكرناه الله نور السماوات والأرض مثل نوره أي في قلب المؤمن كما كمشكات فيها مصباح إلى آخر ذلك وثم بيّن سبحانه وتعالى أن الله يهدي لنوره من يشاء ومن يشاء هؤلاء الذين قد تحققوا بازيل معانه وبيّن أسبابها وبيّن أماكنها كما ذكر في الآيات التالية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيء عن ذكر الله وإقام الصلاة وإهتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لأجزيهم الله أحسن ما عملوه ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حسان إذن هذا المعنى هو المعنى الأول وهو إثار الدنيا وقد يقول الطائر أين الدنيا التي نحن فيها يقول هي في القلب يعني حتى إذا لم تحصلها بيدك فإن الحرص عليها في قلبك موجود تريد أن تحصلها فصار الحرص في القلب هو السبب في أن تنافس الدنيا في القلب تنافس الآخرة وتضعف هذه الآخرة حتى لو لم تكن الدنيا في يدك لذلك لما قال الزهد قال أن يذهد في الدنيا قال عنده نات ألف يكون زاهدا قال نعم إذا كانت في يده ليست في قلبه والعكس يكون محبا للدنيا ولو كان ليس معه درهم ولا دينار وهو منها ومن أهلها ومن السعين لها ومن الحزانة على فقدها إذن قضية الدنيا والانشغال بها الله تعالى صورها هذا المعنى نريد أن نبينه وهو معنى آخر غير المعاني التي نسوقها أعلم أن الحياة, الحياة الدنيا لعب ولا وزين وتفاقف بالمناسبة قد شرحنا الدنيا وذم الدنيا في دروس التزكير في السبتاء لابد أيضا من مراجعتها إنما المقصود اليوم في هذه هاتين الآياتين في الدنيا آياتين لعلهم جديدتان في تلك المعنى التي نحن فيها وما وتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى للذين أمنوا وما عند الله خير وأبقى الأولى أفلا تعقلوا والتي يميز المعنى الثاني لأننا سنسير إليه ان شاء الله في بعد الكلام على الدنيا بهذا المعنى الأول وموتيته من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها يعني ليس آخرة إلا أن تكون هذه الدنيا لله تعالى إلا أن تسر الآخرة عليها إلا أن تصرف هذه الدنيا للآخرة إلا أن تكون مجهولا بالدنيا إلى درجة تضييع ما أنت فيه من أمر الله ومحبته لأن استقامة القلب إنما هي بأمرين كما ذكرنا في الزمان السابق أن تتقدم محبة الله تعالى في القلب على كل المحاب على الدنيا والمال والولد وهذه الحياة لأن الله تعالى قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطين المقنطرة من الذهب والفضة والخير المساومة والأنعام والحرش ذلك متاع الدنيا يعني ذلك المتاع القليل الزائل دعا معنا متاع أن يتمتع به شيئا وينتهي ويضنحل ويفنى أو يموت ويتركه قل أونبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات من تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوه من الله والله بصير بالعباد لمن ذلك كل للذين اتقوا للذين اتقوا, للذين اتقوا فقط أما ما لم يسيروا في طريق التقوى الاستقامة والتزكية فزد الدنيا سوف تأخذوا من هذه الحالة التي تضيع عليهم الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا سواء في قلوبكم في أعمالكم في أقوالكم في أحوالكم في تصرفاتكم في حجنكم في شروركم كل ذلك إنما هو لها لذلك قال والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار من هؤلاء إذن كما قال تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها يعني <تصفيق> الزينة والمتاع القليل الزائل مهما تمتع فيها مائة سنة مائتي سنة ليكن عمر فيها ما عمر نوح قال نوح لما سألوا عن الدنيا قال الدنيا كبايت له بابا دخلت من باب وخرجت من الآخر هذه الدنيا لذلك قال أفلا تعقلون في هذه الآية دل ذلك على أنه لا يعقله لذلك لما قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إذن الآخرة الدنيا ليست على هذا المعنى هو على هذا البقاء لهي الخير لأنها ضيعة الدنيا وضيعة ولا هي البقاء الذي تعمل له عندما تنتقل إلى الله لذلك يقول أفل تعقله وأنتم لا تفهمون ولا تعقلون أو كأنه يقول السامع المتكلن أخبي لا يدركون مصلحتهم في معرفة الله تعالى وفي إيثار الباقي على الفاني وفي إيثار الخير على الضار الذي يبعده عن ربه ويسود قلبه ويشغل نفسه عن الله تعالى بحيث يرى نفسه على هذا الحال السيء الذي هو فيه وما لم ينظر إلى هذه الدنيا نظرته أن تكون هذه الدنيا هي المعبر إلى الآخرة كما ذكرنا في زم الدنيا أن هؤلاء الذين بقوا في الدنيا المعبر هم يعبرون والمعبر هذا ممتد من من مولد المر إلى نهايته فإذا بهم يقفون على المعبر لا يسيرون أو شك أن ينتهوا إلى الآخرة يعني بداية المعبر مولدهم ونهايتهم مماتهم وهم يقفون على المعبر أذا لا يتجهون وإذا بهم وقفون ومنهم من قد أو شكا ينتهي لم يبقى على شرتي إلا قدم أو قدمان أو ثلاثة أقدام حتى يصل وما ذلك لا زال وقفا على المعبر لم يتحرك ليكون ذلك سبب نجاةه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إذا هذه الأولى أفلا تعقلون لذلك قال بعدها سبحانه وتعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين انظر بأي محضرين يكون هو ثم يوم القيامة هو من المحضرين يعني سوف تأتي القيامة فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لقيه يلاقي هذا الوحد عند الله تعالى الوعد الحسن انظر المقابلة كمما تعناه متاع حياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ترى من المحضرين هذه توازي الوعد الحسن الذي سيلاقيه عند الله أو أنه لن يلاقي وعدا حسنا عند الله تعالى على العكس وهذا هو المعنى هؤلاء يجدون الوعد الحسن عند الله تعالى وهؤلاء محضرون محضرون الله يعني لا وعد لهم ولا حسن لهم ولا شيء لهم وإنما لهم عند الله تعالى هذه الحساب على أقل تقدير الذي عطلهم عن ربهم وأخرهم عنه سبحانه وتعالى وشغلهم عن ذكره أو شغلهم بالزائل كما قال في الأولى أفل تعقلون هذه الحياة الدنيا إذن يعلم المر انها معبر أنها معبر يوشكو أن ينتقل منه إلى الله وأنه إنما جعلها ليعبرها لا ليعمرها وإن عمرها فإنما يعمرها لتكون سببا لصلاحه في الدنيا وسببا بنجاته في الآخرة إنما سخر الله تعالى الدنيا لا ليلته بها عن الله تعالى لا ليلهن ليلهى ليلته المرء بها عن ربه ما كان خلقاه سبحانه وتعالى وإنما نبلوكم بالشد والخير فتنة وإلينا ترجعون ذلك كانت هذه الحياة الدنيا كما ذكر الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليس ليبلوكم أيكم العمل الصالح لا ليبلوكم ليختبركم ليمتحنكم أيكم ليكون هو الأحسن في العمل الذي يلاقي به ربه لذلك لما انشغلوا بالدنيا قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها أي في الدنيا وباطل ما كانوا يعملون فعندما يقدر النار الدنيا التقدير الصحيح وأن يعلم حينئذ أن ما كتب له فيها لن يعتعداه وأن رزقه وأجله يشعيان خلفه حتى يدركانه يعني الرزق والأجل إنما يجريان خلف المرء حتى يدركاه فإذا ما أدركاه أخذ رزقه كاملا وأخذ أجله كاملا وانتقل إلى الله تعالى حينها من كان يريد الحياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها بذلك قال لا يوفي لهم أي شيء إنما يوفي له لهم أعمالهم في الدنيا يعني العازي الدنيا كما يقول يوفيه عمله فإن عمل في الدنيا عملا شديدا عظيما أخذ في الدنيا هذا العمل العظيم لذلك ترى الكفر متقدمين في الدنيا لماذا؟ لأنهم عملوا لا فلم نعمل لا أعطاهم لا يظلمهم فأعطاهم ما عملوا في الدنيا أما في الآخرة فقد انتهى ليس لهم فيها نصيب والمؤمنون على هذا الحال بقدر ما يعملون للدنيا وبقدر ما تكون دنيا في قلوبهم وبقدر ما لم يفهموا أن هذه الدنيا زائلة وأنه ينبغي أن يعمل فيها لآفرته وأن يكون كل همه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وأن الله تعالى لم يحرمهم الدنيا بعد ذلك وإنما فتعت عليهم وأعطوها وإنما أعطوها على الإيمان والعمل الصالح وما عند الله تعالى إذن النظرة التي ينبغي أن يخرج بها المرء اليوم أن يعلم أن هذه الدنيا إنما هي سبيل الآخرة وأنه يعمرها ليكون له جزاؤه عند الله تعالى وأنه لا يضيع فيها وقتا لغير الله لم يخلقها لتضيع وقتك فيها لغير الله تعالى سواء كان في معاشك أو في معاذك إنما خلقها لتكون على هذا الحال الذي تعرف به ربك لذلك قال أولئك كان سعيهم مشكورة سعيهم في الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورة وانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أعظم درجات وأعظم تفضيلا أكبر درجات وأكبر تفضيل فهم الدنيا إذن ومع ذلك لم يفهموا شيئا وهو معلوم ما هي الحالة الكلام في هذا المهم معاد مكرر ومع ذلك نعود إلى الكلام الأول وهو أنه لم يفتح الله تعالى عليهم لإعلموا هذه المعانع من الله ويجتهدوا فيها لأنهم على قدر سيرهم إلى الله تعالى على قدر ما يعطيهم ويفتح عليهم لا ينتظرون أن يعطيهم سبحانه وتعالى وهم مقصرون ومفرطون كل ما يطلبونه إنما هو أمني ووعود كذبة من الشيطان ونحزم أمره إذن وعلم أنه لابد وأن يكون في كل حاله لله تعالى كل إن صلاة ونسك ومحي آية ومماتي لله رب العالمين كل هذه الآية من آيات الهداية لا شريك له وبذلك أمرت وعن أهل المسلمين حزم أمره إذن وحاول أن يفهم عن ربه وأن ينظر إلى, المر... إلى المعنى الثاني وهو ما المانع من هذه المعينة أن تصل إلى القلب وأن يعمل بها المرض إنما هو سوء التوكل على الله تعالى عدم التوكل على الله تعالى انظر إلى الآيات الثانية الموازية للآل الأولى المشابهة للآل. فما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا المعنى الأول إذن المانع من, من المجهد والسيغ إلى الله تعالى هو كما بينا النظرة السيئة للدنيا والعمل فيها بالقلب والبدل ذلك قال الله تعالى كل ما عند الله خير من الله ومن التجارة يعني من كل شيء سواء كان لهوا أو عملا لا يؤخرك أبدا عن الله تعالى والله خير الرازقين ما أعطلك عن الله تعالى دعه وسيرزقك ربك من غيره رزقا حسنا الآية فما من شيء فمتاع الحياة الدنيا ننظر إلى المعنى التالي وهو معنى التوكل الذي هو سبب فيما نحن فيه وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فقط عندما قال لك في الأولى أفل تعقلون قال في الثانية سبحانه وتعالى فما أوتيتهم من شيء فمتاعوا الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ولو نظرنا في التدبر للآية سنجد المعاني التي تضايق المرء في نفسه وتحسسه بما هو فيه من عاجز وكسر وبعد عن الله تعالى وتقديم الدنيا فعلا على الآخرة لأنه يقول للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلوا يعني هؤلاء الذين قدموا الدنيا ضعيفوا الإيمان إيمانهم لم يصل بهم إلى ذلك الحال أن يقدموا ما عند الله فكيف يتكلمون إذن على ذلك إنهم على هذا الحال من ضاف الإيمان وقلة البضاعة في أعمال الإيمان وقلة الزاد في السير إلى الله تعالى الذين أمنوا والذين أمنوا هنا في هذه الآية من أهم صفاتهم التي ذكر هي التوكل لماذا التوكل في هذه الآية فهل لأنه عدم التوكل على الله تعالى يدل على الطراب النفس والطراب القلب والقلق على تحصيل الزائل وعلى المستقبل وعلى الأولاد وعلى ما سيحدث وما كان وما زهب وكل هذه الأمور إذن لا ينجي المرء منها بعد الإيمان إلا أن يكون متوكلا على الله تعالى واثقا فيما عند الله تعالى على يقين في رزق الله تعالى وأن الله تعالى يسير كونه ويدبر أحواله من عندي هو بقوته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى وقدرته من ناحية, من ناحية ثانية وهي النحية المهمة للمؤمن وهي أنه عندما يكون على هذا الحال من عدم التوكل يكون على معنى التشكك فيما عند الله تعالى تقول له كذا وكذا يقول من أين وكذا وكذا والسماء كما ذكرنا في حديث السماء لا تنطر ذهبا ولا فضة قلنا لا تنطر ذهبا كما ورد في حديث سيدنا أيوب عليه السلام انطرت عليه الذهب جراد من ذهب لا تنطر ذهبا ولا فضة أنت تقول هذا الكلام بكلام المديين الذين لا يرون أن الله تعالى يمكن أن يرزق عبادهم وأن يقف لهم وأن يكفيهم وأن يعطيهم وأن يرزقهم بغير حساب وأنه مهما توكلوا عليه كفاهم ومن يتوكل على الله فهو حسبه سيكفيه أنت متشكك في ذلك غير مؤمن به غير معتقد أن الله تعالى يمكن أن يكون وقفا للمؤمن على هذا الحال الحسن الذي ينتظره وذلك ما دعاك إذن إلى أن تخالف أمره وأنت تقدر برأيك القاصر وأن تحاول أن يكون سيرك وعملك في هذه الحياة الدنيا على ذلك المعنى الذي لا ثقة فيه في الله ولا يقين فيه عليه ولا حسن توكل على ربه جل وعلى لذلك ضعف الإيمان وتخبط المرء في الدنيا وصار قلبه منشغلاً بما يكون وبالمستقبل وبالأولاد وبالدراسة وبالسفر وبالماد وبكذا وكذا كان الله تعالى لم يرتب لكل أحد ما رتبه له في الأزل وأنه سيصادفه بالعمل القليل أو بالعمل الكثير أو بالأخذ بالأسباب الشرعية التي شرعها الله تعالى سيحصل ذلك كله ولن يخرج من هذه الحياة الدنيا إلا وقد حصل ذلكا وما عليه إلا أن يسعى السياع الشريي الذي لا يكون سببا في غفلته عن الله تعالى وعمله للآخرة وسعيه السعي الحسيس إلى الله تعالى السعي المشكور الذي ذكر فضاف التوكل على الله تعالى حينئذ هو السبب الذي جعل المرء مثلا يوازنه بينما عند الله وبين أن يذهب ليحصل كذا وكذا من أمور الدنيا بينما عند الله وبين أن يكون كذا وكذا بينما فإذا به في النهاية يختار ما لا يتوكل به على الله وما يقدره له عقله وما يقدره له فهمه ويترك توكله على الله تعالى ليأخذ بالأسباب التي يراها والتي هي في نفس الوقت إنما هي ترك وعدم اعتماد على مسبب الأسباب والتي في نفس الوقت يمكن أن تؤدي نتيجتها يريد أن يفعل كذا فإذا به